صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم جزعون حتى اذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم شهد عليهم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون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 وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم وما كنتم تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جرودكم.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 فَإِن يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَّهُمْ وَإِن يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِرِينَ وَقِيلَ يَا ضَنَا لَهُمْ قُرَنَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أمم قد خَلَتْ من قبرهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون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 النار لهم فيها دار الخلد جزاء, جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما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 تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة إدفع بالتي هي أحسن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 ك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدون للشمس ولا للقمر وسجدون لله واسجدوا لله الذي خلقهن إِن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار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 الذي احياها لمحيي الموت ان الذي احياها لمحيي الموت انه على كل شيء قدير